عند من أسأله عندك يا عبد الله وهو الذي يقبل من الكافر إذا مات على كفره واف الله سبحانه وتعالى الكفر فما هو الذي يقبل منه إذا مات على الكفر أعمالها معلوم أنها مات تقبل لكن ما هو هل هناك ستناء لبعض الأعمال الصدقة والنفقة والبر والصلة يعني يقبل منه هذا والكفر ما هو مقبول منه ما في شيء يقبل منه وإش الدليل إش الدليل على أنه ما يقبل منه شيء كثير لكن نريد دليلا غريبا ولا كثير وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء من ثورة آه عبد الله هات عبد الرحمن أنا هذه منها كسراب، لكن أريد قريب منا هنا. سنتى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، ولو افتدى، لا يقبل منهم شيء أبداً، حتى لو كان من الأرض ذهب شرقا وغربا ملأه بالذهب ما يقبل منهم فلا غليل ولا كثير يقبل من حتى الفداء لو افتدى. والفداء أو الفداء كما تعلمون يعطى من غير مننا فإن المُفدى منه أعلى وقاهر المُفدى فهو يعطي رجلا أعلى منه ومع ذلك يعني ما يقبل بالنسبة لله سبحانه وتعالى منهم وبالنسبة للعباد ربما قبلوه ربما قبلوه أما الله سبحانه وتعالى فلا يقبل, فلا يقبل شيئا من الكافرين ولو بذلوا ما بذلوا من الأموال ولو بذلوا حتى من أهلهم وأقاربهم يفتدون بهم ما قبل منهم هذا الفداء وربما هذا في الدنيا الناس يقبلونه فداء الأسارة أو الأسارة كما تعلم ربما قبل أما يوم القيامة ما يقبل الله شيئا أبدا من الكافرين لكن في الدنيا ربما العباد بينهم يتفادون هذا يفدي بكذا يخلص نفسها أو يخلص غريبة من عدوه أو من من تمكن منه وأما يوقيما فلا يقبل شيء من عباد الذين ماتوا على الكفر بالله سبحانه وتعالى ولو كان شيئا عظيما هذا الذي يعطى ولو كان شيئا عظيما من الأرض ذهب يمنى الأرض ذهبا شرقا وغربا يقول الله خلصونا وريد يتخلص من عذاب الله فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به حتى لو كان على سبيل هذه الحال أعطى علىها لينجها الفداء أيضا لا يقبل منه طيب فماه الواو يا أنور في ولو افتدى به نعم فيها خلاف فقيل مقحمة كما اختار المصنف هنا واقتصر على ذكره وقيل واو الحال وقيل عاطف على معطوف مقدر معطوف عليه مقدر أحسنت هذه الصيغة ماذا تفيد قال أبو حيان هذه الصيغة التمسر وخاتما من حديد وهكذا أيضا فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا ولو افتدى به وهكذا ما سمعتم اضرب زيدا ولو اعتذر يقتل ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تاب ولو تاب ماذا تفيد هذه الصيغة وعند منه نعم أنما قبلها جئ به على سبيل الاستقصاء وأنما بعدها يؤتى به لدفع توهم أنه غير مقصود فيما تقدم أنه غير مقصود فيما تقدم اقتل ساب الرسول قد يظن الشخص اللي إذا تاب اللي إذا تاب تركه لا تقتله فقال هنا ولو تاب ولو تاب فإن هذا حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ندري هل عفو عنه أو لم يعفو عنه أما حق الله فمبني عن المسامحة وأما حقوق العباد فمبني عن المشاحة لذلك يقتل ساب الرسول على جميع الأحوال ولو تاب ولو تاب يقتل توبته إلى الله سبحانه وتعالى توبته كغيره كغيره إن صدق قبلت وإن كذب ازداد شرا وعذابا على عذابه فهذه الصيغة تفيد كما يقول أبو حيان رحمه الله وهي قولهم ولو كذا فعل كذا ولو كذا يؤتى بها على أن لو منبهة تنبع على أن ما قبلها جئ به على سبيل الاستقصاء وما بعدها جئ به تنصيصا على الحالة التي يظن أنها لا تندرج ما قبلها ما بعدها يكون جيء به تنصيصا على الحالة التي يظن أنها ما تندرج بما قبلها خارج عما قبلها فيؤتب بما بعدها لأجل هذا أنه ما في شيء خارج عما قبلها فما قبلها جيء به الاستقصاء ما في شيء يخرج عنه ولو كان على هذه الجهة لا يخرج أيضا أحسنتم ما عندك يا أخي ما يعرى ذهباً؟ هذا الذي على السارية ما أدري هم يعرفونه ولا ما يعرفونه جديد كلمة يعني وقعت عيني على جديد عندك من أين أنت متى جئت ما استأذنت صلحك الله قبل سبعين ما استأذن منه ما نعرفك من أين أنت لا من شرق ولا من غرب ولا من كذا ولا بها يصلح سعد نعرفنا على نفسنا في شيء حيات الله إذا كنت معروف أو عرفت شخص معروف لدينا من أخوان الدعات إلى الله سبحانه وتعالى الذين يقومون على الدعوة في بلدك حياة الله في حفظ الله طيب نأخذ درسا قال رحمه الله قوله تعالى لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقون من شيء فإن الله به عليم وهذا كلام مستأنف وهو خطاب للمؤمنين بعد أن ذكر الكافرين وما هم عليه وأنه لا ينفع الكفار شيء بذلوه لإنقاذ أنفسهم ورقابهم من النار فذكر الله الإيمان استأنف الكلام بقوله لن تنانوا البر حتى تنفقوا مما تحبون حثهم على الإنفاق والبدل في سبيله جل وعلا وأن الإنسان المنفق يختار مما ينفق المحبوب له فلا ينفق الشيء الذي هو رديء وليس بمحبوب يريد التخلص منه فهذا خطأ لن تنانوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فما كان محبوبا لك فانفق منه كما يخنب عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه فهذا أمر مقلوب الإنفاق والبدل من المحبوب قال ما تُنْفِقُ مِنْ شَيْءٍ الله اللَّهَ بِهِ هو شيء كما ترونه نكر في سياق الشرط تفيد العموم وما تنفق من شيء ومن هنا للبيان لما وما تنفق فالمنفق هذا سواء كان من الطيب والجيب أو كان من غير ذلك فإن الله يعلمه إجازي العب بحسب ما ينفق بحسب ما ينفق فإن خيرا فخير وإن شر فشر, فشر, فشر فبحسب إنفاق العبد يجازل عبده وما تنفقه من شيء خير جيد حسن حبونه أو من غير ذلك فإن الله يعلمه سبحانه وتعالى يجازل العباد بما أنفقوا وما بدلوا وكل بحسب في الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى فعل هذا الشخص كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخريه إلا أن تغمضوه فيه يتيمم شخص شيء الخبيث ويقصد الخبيث بالنفقة ويأتي يعطي الناس خذوه خذوه يظن الناس هذا حاتم الطاي في زمانه وهو يخرج فقط ليتخلص من هذا الخبيث الذي لا يحبه وليتخلص منه. فالله سبحانه وتعالى أنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين ربما أتوا بشيء من العذاق من التمر علقوها ومهبت تلك, تلك الطيبة فالله سبحانه وتعالى قال ولا تيمموا ولا تقصدوا ولا تيمموا الخبيث منه تنفيقون ولستم بآخذيه أنتم لو أعطيتم هذا ما أقدتموا إلا على مضض وعلى إغمار ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه على مضض وعلى إغماط وربما تأخذه ولكن في البذل تبدله لغيرك وإذا عطيته ما قبلته وهذا خطأ إلا إذا كان هناك حاجة ربما تأخذ فلحصل الشخص ينفق على حسب الميسره يسر الله سبحانه وتعالى فإنما ينفقه الفقير ربما يقول بالنسبة للغني ما ينبغي أن يبدل هذا يبذل أعلى منه وبالنسبة للفقير هذا أعظم ما عنده هذا أعظم ما عنده على خير في إنفاق هذا ويعتبر أعظم ما عنده أنفقه وبالنسبة للغني ربما يعاتب على هذا ربما يعاتب على هذا يقال لا أنت رجل ثري تنفق مثل هذا الردي وهذا الردي لو أعطان فقير ربما كان عظيما ما عندنا هذا الموجود فالشخص ينفق على ما يسر الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله قوله تعالى لن تنالوا البر حتى لن تنالوا البر يعني الجنة فيه خلاف بين أهل العلم وأهل التفسير في المقصود بالبر ما هو البر كما سيذكر ذلك قال يعني الجنة هذا القول الأول أن البر المقصود به الجنة قاله ابن عباس وابن مسعود أي تصلوا إلى الجنة حتى تنفغوا مما تحبون فإذا أنفقتم تحبون فإن هذا من أعظم أسباب الوصول الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى ونيل الجنة وقوله لن تنال البر النيل هو إدراك الشيء ولحوقه إدراك الشيء ولحوقه يقال نالني من كل معروف وينالني أي وصل إلي والنوال العطاء فإذا لن تدرك البر ولن تصلوا تلحقوا هذا الشيء إلا بهذا الأمر الذي ذكر بعده حتى تنفقوا مما تحبون وحتى غائية فإنما يوصل به ويتوصل به الشخص إلى البر هو النفق والبدل في سبيل الله سبحانه وتعالى فهذا سبب عظيم من أسباب الفوز بالجنان كم من عذق راح لأبي الدحداح في أبي طلحة غير الحديث هذا حتى هذا أيضا في أبي الدحداح لما أنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى تلك المزرعة العظيمة تلك المزرعة العظيمة التي أراد رسول الله وشفع في نخلة حتى يبني بعض الناس حائطة في ذلك الموضع الذي تعترضه نخلة الغير فأبى ولصاحب الحق مقالا أبى بعض الناس فتقدم لهذه السنعة أبو الدحذاح رضي الله تعالى عنه رغبة فيما عند الله جل وعلا حتى ينال البر فبذل أبستاناً كاملا من أجل النخلة فقال رسول الله كم من عتق راحني أبي الدحذاح وهكذا أبو طلح رضي الله تعالى عنه كم سئتم معكم حاصل هذا صواب أنت تنال البر أي ما يوصل إلى البر إلى الجنة ما يوصل إلى الجنة فقوله البر فليس هذا تفسير الله البر غير الجنة لكن ما يوصل إليها من أعمال البر حتى تنفقوا ما تحبون هذا تفسير بالمعنى لا باللفظ. قال قوله تعالى لن تنال البر يعني الجنة قال ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وقال مقاتل ابن حيان التقوى من يحفظ مقال مقاتل هذا الجميلة التي ذكرناها لكم أمسي مقاتل حيان له مقال جميل في أهل الأهواء، وعند من يحفظ يحفظك المقول الطيب عنه تحذير من الأهواء ومن أهلهم من أهلها، وبيان صفة أهل الأهواء. محمد هات بس حتى المقدمة ويكفينا. نعم أهل الأهواء آفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته يتصيدون بهذا الدكر الحسن الجهال أحسن ذا هذه مقولة جميلة وهذا هو حال أهل الأهواء يتصيدون بهذا الدكر الحسن الجهال ثم قال بعد ذلك ما عند من؟ قال في الأخير من طيبا كالذي يسقي الصبر في آب اسم العسل أو كل اللي يصب السماء باسم الترياق باسم العلاج يقصم يقول لك علاج سيقترح أهل الوها كذا أهل الوها هذا هو يأتي بالدكتور هذا ويصطادك والعياذ بلا الشرق. قال رحمه الله وقال مقاتل ابن حيان التقوى من تنان البراء التقوى هذا التفسير أيضا يدخل في البر. وقيل الطاعة كذلك وقيل الخير أيضا وقال الحسن أن تكونوا أبرارا أن تنالوا برء أن تكونوا أبرارا وهذا تفسير جيد أن تنالوا لن تصل لأن تكونوا أبرارا إلا بهذا لن تنالوا التقوى لن تنالوا الطاعة لن تنالوا الخير لن تنالوا الجنة كلها تفسير صحيحة يحتملها ويشملها البر فكلها من البر وهذا ربما يذكره كما ذكر الشيخ مسلم فيما تقدم معكم نكره أنهم بام تفسير اللفظ العام ببعض أجزائه ببعض بعض أجزائه فمن أجزائه طاعة البر ومن أجزائه التقوى ومن أجزائه الخير إلى آخره قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب ابن أحمد الطوسي. قال أخبرنا محمد بن حماد. قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله شقيق من سلم عن شقيق ما كنيته مواي سنت عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البرد أنور ما هي الباء في قوله عليكم بالصدق؟ أه بزائد نعم وعليكم إسنفع الأمر إلزام الصدق عليكم الصدقه إلزام الصدقه نعم أحسنت فهو استنفعل عليكم معنى إن قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب مستمر والعياذ بالله ويتحرى يتحرى الكذب هذا هو العياد من نفي غاية الفجور يكذب ويتحرى ومستمر على هذا الشر وما ينزال الرجل يكذب ويتحرى الكلب، وزال من أفعال النفي وإذا دخل النفي على النفي أفاد الاستمرار استمرار الشيء فهي من أفعال الاستمرار كما تعلمون ما زال ومن فك ما بريحه هذه أفعال تفيد الاستمرار إذا دخل عليه النفي قال وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكلب حتى يكتب عند الله كذابا قوله تعالى حتى تنفقوا مما تحبون أي من أحب أموالكم إليكم لن تنالوا البر حتى تصلوا إلى هذه المرتبة حتى تكون نفقتكم من أموالكم المحبوبة التي تحبونها كل بحسبه أي من أحب أموالكم إليكم روض حاق عن ابن عباس أن المراد منه أداء الزكاة أن المراد منه أداء الزكاة هذا عند بعضهم غير صحيح بل هو عام في الزكاة النفق الواجبة وفي غيرها حتى تنفغوا مما تحبون فاللخض عام يشمل الزكاة ويشمل كذلك التطوع بل يقول البيضاوي رحمه الله وهو عنده شيء من تمشعر لكنه تفسير معتمد يقول البيضاوي قال أي من المال أو مما يعمه وغيره مما يعمه وغيره كبدل الجاه في معاونة الناس والبدن في طاعة الله والمهجة في سبيل الله قال صديق حسن وتعليم العلم وتعليم العلم حتى تنفقوا مما تحبون يدخل حتى تعليم العلم في هذا شخص ينفق العلم في سبيل الله حتى يصل إلى البر يصل البر حتى يكون من الأبرار وحتى يصل إلى الجنة وحتى يكون تقيا طائعا لله سبحانه وتعالى فالذي يظهر له في العام من المال سواء كان الواجب الذي يجب عن الشخص إخراجه من الزكوات أو المندوب من الصدقات النوافل ويشمل حتى الجاه لن تنالوا البر حتى تنفقوا الجاه تعينوا الناس بجاهكم وهكذا أيضا يشمل البدن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أي تبدلوا أبدانكم في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي طاعته من صلاة وصيام وغير ذلك وهكذا المهجه حتى تنفقوا ما تحبون هذا من أعظم البذل يصل بين شخص البر أنه يبدو مهجته في سبيل الله جل وعلا وهكذا العلم النافع تعليم العلم النافع حتى تنفقوا ما تحبون فإنه يشمله الذي يظهر أنه عام مع أنه يدخل دخولا أوليا المال حتى تنفقوا من المال ما تحبون هذا الذي يدخل دخولا أوليا ولكن ما هنا اسم موصول وهي من ألفاظ العموم حتى تنفقوا من الذي تحبون والشخص الذي يحب جاهها وينفق منه يبذل ويحب العلم يبذل منه يحب المال يبذل منه يحب نفسه يبذلها يبذل مهجته في سبيل الله وغير ذلك ومن هنا تبعيضيه حتى تنفقوا بعض ما تحبون بدليل قراءة المسعود لن تنالوا البر حتى تنفقوا بعض ما تحبون قرع هذا رضي الله تعالى عنه فانا هذا من هناني التبعيد وهي التي حل محل لفظ بعض والله خلق كل دابة من فمنهم من يمشي أي بعضهم يمشي على بطنه فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين على الرجلين ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على كل هذا التبعيد بعضهم بعضهم بعضهم ومن الناس من يشتري له الحديث بعض الناس ما هو كل الناس يشتري له الحديث بعض الناس يشتري له الحديث فهذا ضابطها أن يحل محلها بعض كلمة بعض أخذت من المال أي أخذت بعض المال أخذت بعض. أكلت من الرغيف أي أكلت بعض الرغيف ما أكلت كل الرغيف أكلت من من الرغيف أي بعض الرغيف هذا يقال لها تعيضيه وهنا نانكن لن تنالوا البر حتى تنفقوا بعض ما تحبون ومنهم من يقول هي بيان الجنس فانا بيان الجنس يكون المفعول مقدر لن تنالوا البر حتى تنفقوا شيئا هذا الشيء هو ما تحبون حتى تنفقوا شيئا هو مما تحبون فتكون من هنا لبيان الجنس المقدر وهو مفعول توفقوا حتى تنفقوا شيئا وهذا الشيء مبهم من الذي تحبونه مما تحبونه وهي تحتمل هذا وهذا والأقرب كما تفسر ذلك غراب مسعود تبعيط قال رحمه الله قولوا حتى تنفقوا ما تحبون أي من أحب أموالكم إليكم روض حاكوا عن ابن عباس أن المراد منه أداء الزكاة هذا نعم جزء من المعنى وقال مجاهد الكلب هذه الآية نسختها آية الزكاة ما هي منسوخة بل لازال عمومه على عليه فإن الله يحف على النفقة الواجبة والمستحبة منذوبة فلازال الحف على ذلك باقيا لم ينسخ قال مجهاد والكلبي هذه الآية نسقتها آية الزكاة وقال الحسن كل إنفاق يبتغي يبتغي به المسلم وجه الله حتى ثمرة. لكن عندك ثمرة ولا؟ آه، نعم. حتى ثمرة ينال به هذا البر. كلام جميل، كلام الحسن جيد. كل إنفاق يبتغي به المسلم وجه الله حتى ثمرة. ينال به هذا البر هذا المعنى الذي تشمل الآية قال الحسن كل إنفاق يبتغي به المسلم وجه الله حتى تمرت ينال به هذا البر وقال عطاء لن تنال أي شرف الدين والتقوى حتى تتصدقوا وأنتم أصحاء أشحاء كلها معاني جميلة تدخل تحت الآية قال أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن إسحاق عن, عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس ابن مالك يقول كان أبو طلحة الأنصاري أكثر أنصاري بالمدينة مالا وكان أحب أمواله إليه بيروحاء وكانت مستقبلة المسجد كان أحب أحبه ولا أحبه وكان أحب أمواله إليه بيروحه حبة ولا أحبه كانت تحتاج جسمه إلى خبر وإن الذين ندرس النجومية عبد الرحمن درس النجومية وكان أحب أمواله إليه بيروحه ولا لحنه نرجع إلى أحبه كان أحبه أحبه أحبه, أحبه طيب منظر أحب يجوز هذا وهذا نعم كان أحب إلى إليه هذا ولكن تقرأ أحسن أحب هذا الذي يظهر كان بروحه أحب أمواله إليه هذا البستان الذي سمى بهذا الاسم تصلح قراءة تصلح وكان أحب أمواله إليه بيرح خبر وكان أحب إليه أحب أمواله إليه بيرحه اسم كان مقدم وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكان تمستقبل المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون قام أبو طلح عمل ما في المسارع ومسابق الخير ما تنزل آية إلا وهم أسرع الناس إليه عملا عملا بها فلما نزلت هذه الآية لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون قام أبو طلح إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول في كتابه لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون وإن أحب أموال إلي بيرحاء وإنها صدقة للناه أرجو برها وذكرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت. لأنهم يعلمون أن رسول الله يضعه في المكان المناسب فلا بأس أن يعطي الشخص ماله ويقول له صرف إذا أحسن الضل به والأصل أن الشخص يبذل نفقته بنفسه يبذل نفقته بنفسه ويتحرى فيها لكن لو أعطاها لغيره وقال يا أخي وصلها للمحتاجين ممن ترى أنه يصلح لهذا أنا مشغول أو شيء ويثق به ويعلم منهم يضع المال في موضعه فضعها يا رسول الله حيث أراد الله حيث شئت فلا بأس فضعها يا رسول الله حيث شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخن بخن ذلك مال رابح أو قال ذلك مال رابح أيش كيف سيكون ذلك مال رايح رواية الثانية نعم قال لا عاد نفسنا أحسنت عندك رايح هذا الذي يعرفه رايح رواية أخرى قال ما ليس فايدا من لعادة عن هذا قال بخن بخن ذاني ثمان رابح وقال ذاني ثمان الرائح هذا الذي يظهر وقد سمعت ما قلت فيها وإني أرى أن تجعلها في الأقربين في الحث على بدل الصدقات والذكرات في المحاويج من الأقالب في المحاويج من الأقالب فلا يذهب شخص بعيدا فيعطي أهله فإذا أعطاهم الكفاية ينتقل لغيرهم وهم فهم أحق بالصدقات وحق المال ولا الفقراء الكلام عليهم منهم وأن الشخص يحرص على إغناه أهله قبل غيرهم قال رسول الله وإن أرى أن تجعلها في الأقربين بعض الناس حاله كما قيل يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسروره يضحك له بالبه والغريب يبكي على مسكين فقير تعبان من من غريب هذا ما بعد الغات بعد الفجور والخناء ولا يدري بأقاربه وغيره من أباعد يبكون عليهم كما قيل يبكيك نائن بعيد الدار مغترب يا للكهوني والشباني للعجبي صحيح يبكيك نائن بعيد الدار مغترب عنك فهذا تعجب عجيب من هذا الشخص الذي يبكى أو يبكي عليه الغريب البعيد وهاؤنا إلى أقارب ما هم حونا فلذلك قال بعد ذلك متعجبا يا للكهوني والشباني للعجبي, للعجبي صيح هذا عجب يمكن بعيد والقريب يضحك قال رحمه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمعت ما قلت فيها وإني أرى أن تجعلها في فقال أبو طلح أفعل يا رسول الله فقستماها أبو طلح في أقاربه وبني عمه إلى هنا سبحانك الله وحمدك العلامة